والتحريم والكراهيه والإباحة وذكر أمثلة للبدعة الواجبة وأمثلة للبدعة المندوبة وأمثلة للبدعة المباحة بقي أن نقرأ ما كتبه عن البدعة المحظمة والبدعة المكروهة فقد سبق أن قلنا أنه ذكر تقسيم البدعة إلى هذه الأحكام الخمسة ثم أورد اعتراض الإمام الشاطبي رحمه الله عليه على هذا التقسيم ثم رده على اعتراض الشاطبي فنقرأ أو نستمع ما كتبه في البدعة المحرمة والبدعة المكروهة قال رحمه الله عليه الرابعة البدعة المحرمة وهي ما تناولته قواعد التحريم وادلته من الشريعة البدع المحرمة ما نص الشرع عليه حرمتها ما تناولته قواعد التحريم وادلته من الشريعة كالمكوس كأخذ المكوس والجمارك من المسافرين والرائحين والغادين. وكالمحدثات من المظالم والمحدثات المنافيه لقواعد الشريعه مثل تقديم الجهال على العلماء تقديم الجهال على العلماء وتوليه المناصب الشرعيه من لا يصلح لها بطريق التوريث بعلة أن المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل الشيخ فلان كان إمامنا مات الشيخ فلان بابنه إمامنا ذا ابن مش حفظ القرآن ولو ذا ابن الشيخ تولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث بعلة أن المنصب كان لأبيه والابن ليس أهلا لهذا المنصب قال ولضرء هذه المفسدة وجب امتحان طلبة العلم عشان ما يقالش ده ابن الشيخ نجحوه خلاص أو عينوه خلاص لا لضرء هذه المفسدة وجب امتحان طلبة العلم ليعرف الكفؤ للوظائف الدينية وغيرها فنأمن شر من تولاها او من يتولاها ممن ليس لها اهله عايزين عين امام مسجد عزين خطيب عزين عين واعظ عزين عين مؤذن مات الباشق ابوه مات عينه بداله طب ابوه كان كفأا هو مش كف مش مشكلة هو ابن الشيخ او خليه حل وظيفة او محل وظيفة ابو لا يجب امتحان عقد امتحان للمتقدمين للوظائف الدينية ليعرف من هو اهل لهذه الوظيفة ومن فينصب ومن ليس لها باهل فيرفض قال وقد يستأنس يستأنس لهذا الامتحان الذي ذكر واقترح امتحان الطلبة علشان يعينوا في الوظائف الدينية يستأنس لهذا الاقتراح بما وقع منه صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قاضيا، فإنه امتحنه إذ قال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله, صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رايي لا اله قال فضرب بيده في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله, الله, الله. هذا الحديث فيه ضعف عند اهل الحديث هذا الحديث فيه ضعف ولكن الشيخ يستانز به للاقتراح الذي ذكره ان الوظائف الدينية لا تورث الوظائف الدينية لا تورث وانما اذا خلى منصب او خلت وظيفه اه يبقى يتقدم لها من هو اهل منهم ابن الميت فيمتحن مثله مثل سائر الناس ان كان كفؤا يوظف والا فيرد ثم ارد حديثا اخر وهو صحيح رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْكُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُؤْمِنِ فَحَدِّثُونِ مَا هِيَ الكلام ده الحديثة خلاله ما خلالهوش ايوه ابن عمر ابن عمر عرف ان هي النقلة بايه لما كان بياك ونبي صلى ايه طالع النقلة ايه مسك كده وبعدين جي جاي الحديث ده فابن عمر بالذكاء وفطنته استدل بالقارينة على اللي على المسؤول عنه ماسك الجمار طلع النخلة قلب النخلة بيأكل منه وبعدين قال إن من الشجرة الشجرة لا يسقط ورطواها ورطواه إنام مثل هي إيه فكله معروف ابن عمر وصبي صغير قال الرسول ماسك الطلع بقلب النخلة بيأكل وبيقول في الشجرة تبي هي النخلة فاستدل بقرائن بقراءة الأحوال إن من الشجرة الشجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البادية ده يقول كذا وده يقول الشجرة كذا قال عبد الله ووقع في نفسي أن النخلة فاستحييتوا استحي أن يتكلم في قوم أبو بكر وعمر ناس كبار قاعدين هو حيتكلم عائل زغير. ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة فخسى لهم اختبارا لأفهامهم وتشجيعا لهم على حسن التفكير طيب ومن البدع المحرمه مذاهب أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة كمذهب الكرامية في تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله وسلم ترغيبا او ترهيبا الكرامية يقولون الكذب لمصلحة الدين والمصلحة الشرع جائز يعني لما تقول قال رسول الله والرسول ما قالش مدام نيدك حلو ايه وعايز تحقق مصلحة عايز تخوف الناس من حاجة عايز ترغبهم في حاجة هذا جائز زي حديث ايه الكلام في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب هذا حديث مكذوب حديث مكذوب يعني موضوع راجل لقى ناس بيتكلموا ياما في المسجد يا جماعه وتصدق يا جماعه ما تكلموش مش سامعين الكلام فعايز فجي في يوم من الايام كده انا جم بيتكلموا فجئت ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب فاستباح الكذب على رسول السلام بزعم ان هذا ايه لمصلحة الدين بخوف الناس من الكلام في المسجد ونحن نذكر دائما وندندن وخاصة لإخواننا عمار هذا المسجد الدائمين بان رفع الصوت في المسجد لا يجوز إخوان كان عليه الصلاة يقول إياكم وهيشات الأسواق إياكم وهيشات الأسواق احنا في مسجد معنا في السوق ما إن نقول السلام عليكم السلام عليكم حتى تسمع الهوشة والدوشة كنا في السوق تكلمنا كثيرا وكتبنا ورق وعلقناه والورق ان شاء ومش فايدة الى متى يا اخوان اذا كنا احنا هنا بنعتوي نفسنا مسجد سنة وآل السنة وناس محافظين والعلم عندنا دائم وبصفة مستمرة بنسمع العلم اذا كنا نحن لا نستجيب ولا نسمع من اولى منا بالاستجابة والسامعة والله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم مفلحون نرجو الانتباه لهذا الأمر نحن لا نحرم الكلام في المسجد الكلام المباح لا نحرمه كلام مباح مباح ولكن شريطة غض الصوت وعدم رفع الصوت والتشويش على قارئ أو مصلي بس, بس. سلام عليكم السلام عليكم هيصة كده نطلع من السوق ليه كده يا اخوان احنا في المسجد ما ينفعش الكلام ده. في مسجد ومسجد اهل علم. دروس مقامة واستمع كلام كتير والعلم كتير. انه مفروض انحنا ننتهي عن هذا. ومن كان جهوري الصوت بطبعه فليجتهد على غض صوته وتدريب نفسه على غض صوتي داخل المسجد. المهم من البدع المحرمة مذاهب أهل البدع المخالفة لما عليه آل السنة والجماعة كما ذهب الكرامية في تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا أو ترهيبا زي حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وماجانينكم. هذا أيضا حيث موضوع مكذوب لا يصح النبي عليه الصلاة كان يأتي بالصبيان إلى المسجد وكان يصلي وحامل أمام بنت زينب بنت ابنته بنت أه؟ لكن جماعه قالوا ايه نحن كذبنا له ما كذبنا عليه إحنا كذبنا له ما كذبنا عليه الرسول قال ايه عليه الصلاه والسلام ان كذبا علي ليس ككذب على احمد. كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده ما كذبناش عليه ده كذبنا له ده كذبنا عشان مصلحته ما ينفعش الكذب لمصلحه الدعوة هذا كذب لا لا يجوز لا يجوز وكبدعه الروافض في قولين بوجوب صوم يوم الشك عن رمضان يوم الشك يوم ثلاثين شعبان ده اسمه يوم الشك هو بكره المتمم ولا البدايه فهي في شك الروافض يقولون يجب صيام صوم الشك من رمضان يعتبرون من رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين وكما ذهب الجبرية، كما ذهب الجبرية، الذين قالوا الإنسان ما علاقة له بعمل أبدا؟ الإنسان لا علاقة له بعمل ربنا خلقه وعمل عمله دار ربنا كتب عليه لا بد يعمله، فهو غير مؤاخذ بأعماله لأن ربنا هو اللي كتبها عليه الجبرية والمرجئة، وما ذهب المرجئة أن جمهورهم يقولون الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان فمن اعتقد بقلبه باركان الايمان ونطق بلسانه بالشهادتين هذا مؤمن كامل الايمان لا يضره ذنب ابدا يعمل بجل وعايزه ما دام يعتقد بقلبه انه لا اله الا الله وبيقر بلسانه انه لا اله الا الله لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. يمع الوعي مؤمن كامل الإيمان. يصلي ما يصليش يشرب الخمر ما يشربش. لا يضر الفسوق العصيان. هذا ماذا جمهور المرجع الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. مش يشعر قبل ابدا. صام ما صمش صلى ما صلاش ترك المحرمات انتهكها هو مؤمن كامل الإيمان. لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وغلاة المرجئه يقولون الايمان قول باللسان ما فيش اعتقاد بالقلب كمان فمن قال باللسان لا اله الا الله فهذا مؤمن كامل الايمان وقول جمهورهم وقول الشاذين منه مردود فاليمان قول وعمل يزد بالطاعه وينقص بالمعصيه والمعاصي تضر صاحبها وتسلبه اسم الإيمان المطلق المعاصي تضر صاحبها وتسلبه اسم الإيمان المطلق فلا يقال مؤمن فقط نعم يقال مؤمن فاسق مؤمن عاصي لأن الله تعالى سمى المعاصيع فسوقا قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا من ولا تلمسوا انفسكم ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم ياتب فأولئك هم الظالمون فالمعاصي تضر صاحبها وهي كما قال العلماء الكبائر برد الكف كما أن النظرة برد الزنا فيخشى على من ترك الواجبات وانتهك المحرمات أن لا يثبت على الإيمان لان الشيطان لعن الله إذا كان خدع وضل له وزين له سوى عمله وفي كم القوى العقلية فكيف يأمن من الشيطان في سكرات الموت في لحظة الضعف التي كان النبي سيقول فيها أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت عند الموت إنسان يضعف فكان يقول أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت فالمعاصي تضر صاحبه ولا يستحق وتسلب اسم الإيمان المطلق فلا يقال مؤمن فقط إنما يقال مؤمن فاسق مؤمن عاصي لا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقول مرجئ مردود قال الشيخ والمدسمة حقيقة لم نقف للشيخ على كلام يوضح مذهبه في الأسماء والصفات ولفظ المجسمة هذا استعمله أهل البدع ضد أهل السنة المثبتين لله تعالى ما أثبت الله نفسه من الأسماء والصفات فهذا معنى المجسمة أبدت أن أوضحها لكم بلا تعليق على الشيخ لأننا لم نقف على قول الله في الأسماء والصفات فالشاهد أن كيمة المجسمة دائية يستعملها أهل البدع المعطلة في وصف اهل السنه المثبتين يقول مدسمه قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبه كما سبق الرد على هؤلاء مين اصحاب المظاهر الباطله دي من البدع المحرمه الرد عليهم يعتبر من البدع الايه الواجبه ومنها من البدع المحرمه تلحين القران بحيث تتغير الفاظه عن الوضع العربي. من البدع المحرمة تلحين القرآن بحيث تتغير الفاظه عن الوضع العربي. في بعض القراء هذا الله المسلمين اجمعين همه الناس انبسط على ايه? على الصوت. فهو قاعد يموت ويمد خد بالك. وقواعد التجويد لا قواعد ثابتة والمدود لا حركات ثابتة لا تنقص عن كذا ولا تزيد عن كذا فبعد قراءة دام الله عايز يلحن وينغم المهم يطرب الناس بالصوب فلا يلتزم بأحكام التجويد ولا أحكام المدود يمد زمعيز ويقصر حيث ما عايز بل بعضهم كان بي بيغير الألفاظ ويأتي بالقراءات قال بعضهم حتى مش من الطارات الشاذة كان يعني في قراءات اسمها قراءه شاذة كان بعضهم كمان يجيب قراءات ليست حتى من الشاذة ايه الغرض الناس تنطرب وتطرب وتنبسط وخلال يقولوا الشيخ ويهللوا ويكبروا فتلحين القرآن بحيث تتغير الفاظه عن الوضع العربي هذا من البدع المحرمة. ومنها اعتاده كثير من العجم يوم عاشوراء من الجزع والحزن والنوحي واللطم لهم الشيعة الشيعة يوم عشورة يعملوه يوم مندبة ليه حزن على قتل الحسين رضي الله عنه قال بخلاف بدعة السرور والتوسيع فهي مكروهة يعني يوم عاشوراء في بدعتين، بدعة محرمة وبدعة ايه وبدعة مكروهة البدعه المحرمه اللطم وشق الخدود وشق الجيوب وضرب الخدود كما يفعل الشيعة حزنا على ايها الحسين. والبدعة المكروهه لحمه يوم الموسم العشورة يوم الموسم ناكل لحمه. هذه بدعه. هذه بدعه. اه? لان احنا ما عندناش غير عيدين. عيدين في السنة عيد الفطر وعيد الاضحى. وعندنا يوم الجمعة عيد اسبوعي. اما المواسم موسم عاشوره وموسم مولد النبي وموسم رجب وموسم الشعبان كل هذه المواسم من البدعة. ومنها من البدع المحرمة الانتماء الى جماعه من الدجالين يزعمون التصوف وهم يخالفون ما كان عليه مشايخ الطرق من الزهد والورع والوقوف عند حد الشرع امام الطريق الجنيد رحمه الله قال الطرق كلها مزدودة الا طريق من اقتفى اثر النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله سلم وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت حق لهم حتى ادخلوا خلفه فهذا امام الجنيه امام الطريق شيخ الطريق فالمتأخرون احدثوا في الطرق بدعا وسفاهات وحماقات هي ليست من الاسلام في شيء فمن البدع المحرم الانتماء الى جماعه من الدجالين يزعمون التصور وهم يخالفون ما كان عليهما شيخ الطرق من الزهد والورع والوقوف عند حد الشرع فمنهم اباحيه جماعة اباحيه لا يحرمون ما حرم الله يعني في الموالد تلاقي الرائل المرى نيم في حضن الراجل ليه اصلا اخته في الله اخته في الطريقة ولما يبقى الرجل قاعد في الخيمة وشوفه جايه من بعيد يقوم في وسط الخيمة في وسط موت كله بالحض ليه ده اخطه بعهد الله اخطه بالطريقه الطريقة اباحية ما فيش ما حرام هناك لا يحرمون ما حرم الله لتلبيس الشيطان عليهم احوالهم القبيحة فهم باسم الفسق احق منهم باسم التصوف ولانهم يضلل يضللون بعقول البسطاء ويوهمونهم كذبا انهم على شيء من الوصول جمعوا وصلوا الا انهم هم السفهاء العاطلون فهذه امثلا لبدع المحرمة قال الشيخ رحمه الله عليه الخامسة البدعة المكروهة البدعة المكروهة وهي ما تناولته قواعد الكراهة وادلتها من الشرع بدعة مكروهة وهو ما نهى عنها الشرع على غير سبيل الحتم والايه? والانزام. فالمحرم هو ما نهى عنه الشرع على سبيل حتم والايه? والانزام. ما نهى عنه على غير سبيل الحتم والانزام. قال من البدع المكروه تخصيص الايام الفاضلة او غيرها بنوع من العبادة. تخصيص الايام الفاضلة او غيرها بنوع من العبادة. يعني يجي واحد يقول ايه? الا لاد ان شاء الله يا اخوان بعد العشاء ما تروحوش لا يا عم حنصلي ركعتين جماعه هنصلي ركعتين ايه جماعة خصص ليله بعباده بدون تخصيص من الشرع اذ ليس لاحد ان يحدث شعارا دينيا من قبل نفسه وشأن العباده اذا التزمت في وقت مخصوص ان تكون من شعائر الدين اذا انت عملت عبادة في وقت مخصوص اما انت احدثت شعيرة من شعائر ايه من شعائر الدين ولذا ورد في الصحيح اخرج مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام او ليلته بقيام فعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم او بعده يوم. يبقى يكره ان تفرد الجمعة بصوت. يكره ان تفرد الجمعة بصوت. اه? اذا اردت ان تصوم الجمعة يبقى يوم قبله او يوم ايه? او بعده. دخلنا عليك الجمعة لك, لك صايم. قلنا لك صمت مبارع? قلت لا. هل حصوم بكرة? اني قلت اه ماشي. قلت لا نقول لك ايه? افطر.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 قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا متفق على كراهته تخصوص التي تجمع بقيام ويومها بصيام متفق على كراهته قال واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعه التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فانها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة قال وقد صنف جماعة من الائمه مصنفات نفيسة في تقبيحها تقبيح صله الرغائب وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها اكثر من ان تحصر يعني المصنفات في ذلك اكثر من ان تحشر والله تعالى اعلم انتهى من صحيح مسلم صحيح النور قال المؤلف رحمه الله والحديث المروي فيها في صلاة الرغائب موضوع موضوع يعني ايه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه قال ذلك الامام سراج الدين ابو بكر الترطوشي والامام ابن الجوزي والعراقي وغيرهم رحمه الله ومن البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودات شرعا من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودات شرعا كما ورد في التسبيح عقب الصلوات 33 النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا أن نسبح عقب الصلاة ثلاثة وثلاثين لله ثلاثة وثلاثين لا اله الا الله. فيجي واحد يقول يعني ايه? شوي. الثلاثة وثلاثين نخلوهم أربعين. ها? يبقى دي بدعة. بدعة. يقول حافظ محجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث. ان الاذكار المقيدة بعدد زي الدواء المركب اما تشتري كده اي دواء وتطلع النشرة تجراها تلاقي التركيبه كذا خمسة من عشرة من ميلي جرام وخمسة من مية ميلي ومش عارف ايه من جرام تركيبة الدواء دي الاساس في ان يكون فيه الشفاء ان شاء الله ها؟ فلو جي واحد وزود في تركيبة الدواء عن المقرر يصل الدواء داءا وربما صار ثم القاتلة ايوه زي بيقولوا واحده ابنها تعبان شويه فالدكتور غير عند دكاتره اخيرا راحت لدكتور فكتب لها كذا الدواء فادته الولد مره مرتين لقت الواد بيرتاح لقت الواد بيرتاح جت مديله زي الدواء كلها مره واحدة. ها موتته فهذا برضه الشان في ايه في الاذكار المقيده بعدد اللي هو الرسول قال لك صبح 33 ليه اما انت تزود ليه الرسول قال لك ما قالش سبحوا ما شئتم له قال سبحوا الله الثلاثة وراثين احمدوه الثلاثة وراثين إبا التقييد بالعدد عباده لازم تلتزم بها العبادة لا يجوز لك أن تزيد عليها قال وورد صاع في صدقة الفطر ها؟ أن يو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتصدق بصاع في صدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد كل فرض صدق الفطر عليه الصاع وصاع اربع اثنات ها فهي الزياده يقول لا طلعوا عشرة اصواع. طلعوا خمسه اصواع. بسبب ان الزياده فيها اظهار اي لماذا كانت الزياده على المقدر بدعه ذلك ان الزياده فيها اظهار الاستظهار على الشارع وقله ادب معه اما الشارع يقول لك قلت 33 دخلوا 35 هذا استدراك منك على الشارع وقلة ادب لان شأن العظماء اذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة ادب العظماء اذا امروا بامر يجب الوقوف ايه عنده الزيادة عليه والنقص منه يعتبر قلة ادب من الزائد او النقص وزيادة في الواجب او عليه اشد في المنع اذا كانت الزياده على المستحب ممنوعه يبقى الزيادة في الواجب اشد ايه اشد منع اي يعني مثلا الناس يروحوا يطوفوا بالبيت سبعه اشواط ربنا امرنا نسعى سبعه اشواط يخلوهم هم ايه تسعه امرنا الناسعى بين الصفا والمروه اشواط يخليهم هم عشر اصل الشوط رايح شوط ورجع شوط بيقول لك يا اخي خلي رايح جاي مره مرة مره يعني نخسر حاجه ده فرصه انك هنا ها ان امرنا ان احنا نرمي الجمرات كل جمره بسبع اصوات يا اخي يقول لك خلي اثنين زياده يمكن تكون واحده كده واحده كده هلا هو انت البعيد مقبول ولا مش واخد بالك انت رميت سبع حصوات وواقف على المرمى وشايفهم سبعه وقعوا في المرمى في, في المرمى بتقول خلي اثنين زيادة زياده ليه بقى فاذا كانت الزياده في الاشياء المستحبه ممنوعه ايه بل في الواجب ايه? اشد منعه. لانه يؤدي الى ان يعتقد ان الواجب هو الاصل والمزيد عليه. ولذلك نهى الامام مالك رضي الله عنه عن ايصال سته ايام من شوال. يعني قال لك ايه ايام من مالك عن ايصال ايام شوال برمضان قال لان لا يعتقد انها من رمضان علشان ما تعتقدش انها فريضة صيام ستة شوال بنافلة من صمى رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكان ما صمى الدهر كله فالامام مالك استحب للصائمين الست من شوال ان يفصلوا منه بنعد بايام علشان ما يعتقدش انها واجب ولذلك ايضا استحب العلماء للأئمة ألا يداوموا على قراءة صورتي الإنسان والسجدة في فجر الجمعة ليه قالوا حتى لا يعتقد العامة وجوبها قالوا يستحب الإمام يقرأ حين يستجدو الإنسان وأحيانا طرقوها عشان نستعفِن إيش واجبه لإن لما كثر الحرص عليها في السابق لما واظب الأئمة على قراءه السجدة والإنسان في الفجر والجمعة صارت هناك عقيده عند العامه ان هذا واجب بل صار من مداومه الائمه على سجدة التلاوه انتقل الأمر من اعتقاد وجوب القراءه إلى اعتقاد وجوب الايه استجده فلذلك لازم يسجد فجر الجمعه عشان كده يقرا الإمام من اول كل يتوفاكم ويجي ساجد ويجيب اثنين وخلص وفي الركعة الثاني يجيب ايتيم من خواتيم الانساء لأعتقادهم ان المقصود هو الايه؟ هو السجدة حتى ان شيخنا الالباني رحمة الله عليه كمرة بينكت يقول دخل مسجد في فجة جمعة يوما فقدمه يصلي فقرأ بيصبح اسم ربك الاعلى بيقول ايه؟ ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم موسى الله اكبر لقى الناس كلها سجدة قالت ابو سجد ليه؟ هم متعودين ان الله اكبر في القراءة يوم الجمعة سجود فسجدوا ومبيطة بصوة الاعلى فالشاهد ان الامور المستحبة ينبغي للانسان ان يتركها احيانا يتركها ايه احيانا علشان ينفي عن نفسه ان يستقر في قلب ايه وجوبها واعتقادها معشان ما تجعلهاش اشكال ايه كالفريضة وخرج ابو داود في مسنده أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين بعد ما سألهم صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة فقال له عمر اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فهكذا هلك من قبلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب يريد عمر رضي العن ان من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الكل فرضا وذلك تغيير للشرايع وهو احرام بالاجماع فعشان كده خلي بالك اما انخلاص الفريضة ما تقومش على عالصنة لازم تسبح تقول اذكار او تنتقل من مكانك ترجع او او شوي او تطلع بالجامع وصالي الصنة في الدار ويتأكد ذلك يوم الجمعة بعد فرضت الجمعة وخاصة للذين يصلون للسنة البعدية اربع ركعات ما توصلهاش بالفريضة وما تصليش السنة البعدية بعد جمعها اربع متصلات حتى لا يظن انك تصلي ظهرا قالوا من البدع المكروه زخرفة المساجد وتزويق المصاحف بغير الذهب والفضة ومن غير مال الوقف ومن غير مال الوقف الايه الاستثنة ايه في بيت بيقول من البدع المكروهة زخرافة المساجد وتزويق المصاحف بغير الذهب والفضة. يعني اه يبقى تزويقها مثلا بالذهب والفضة جائز ولا ايه? وبيقول من غير مال الوقف زخرافة المساجد المصاحف بفلوس مش من مال الوقف. طب يعني لو من منكات من مال الوقف بجائز قال وإلا كان من البدع المحرمة. يعني ايه? اذا أنفقوا من مال الوقف اذا انفقوا من مال الوقف المال الموقوف لله على زخرافة المسارد وتحليل مصاحف صارت ايه الزخرافة ايه محرمة اذا كان مش مال الوقف ايبا مكروه واذا كان بغير الذاب والفضة يبا ايه يبا مكروه واما اذا كان بالذهب والفضة يبا محرم ومنها اخذوا الفألي من المصحف من البدع المكروه أخذ الفألي من المصحف عايز واخد واحد ايه? عايز يعرف الفال فقل الحسن ولا مش حسن? يقول لك افتح المصحف ويبص في اول سطر على ايدك اليمين في الصفحة. او فوت خمس سطور ويقرأ السطر الثالث شو هيحصل لك ايه? يخد الفال من كده. هذه من البدع. الى غير ذلك مما لا نطيل بذكره. فعلى الجملة ان البدع اذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وادلته. فوادلت. فأي شيء تناولها من القواعد والأدلة ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعه مع قطع النظر عما يعرض لها فهي مكروهة فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع اجعل هذه الجملة بين كبيرين فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فقال وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف نسأل الله أن يرزقنا الاتباع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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين